وَاسْتَغِلْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتِ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْقَبِيحَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا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 فإن طيبنا لكم عن شيء من هنا السن فكلوه هنيا أم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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعات أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبد لزوجك ما كان زوجي وآتيتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بثلاه وإثم مبينا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 ورمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن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 ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فإنكحوه النبئ إذن أهلهن وأتوهن أجره النبئ المعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متاحذات أقدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب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 واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مستالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يوفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَتَأَقِرِينَ وَمَا دَعَعَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 فَلَمَّتَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ تَوَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعٌ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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عز يا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَتَأْتِ مَصِيرَ إِلَّا الْمُسْتَطَافِينَ مِنَ الْرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ حِلَتَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ تَبِيلَ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَيِّ عَفُوٌّ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ وَرَقِيُّ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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا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 ثم يرني به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا طن الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك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 ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم فلا يغيّر خلق الله وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَةً مُبِينَةً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 ويستفسونك في النتاء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلا عليكم في الكتاب في يتمن النتاء إلا التي لا تؤتونه إنما كُتِبَ لهن التي لا تؤتونه إنما كُتِبَ لهن وترابون أن تنكحهن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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأقذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ فِيهِ لفي شَكٌّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بِرُفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَمِنْ صَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ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 وَرُسُلٌ قَدْ نَقْصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَاتِكْلِمَةً رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إلَيْكَ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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المطربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا